وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرُوْسُو لِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وبه السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم إِن كُنْتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَى عَبِدِنَا وَمَا أَنزَلَ عَلَى عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَالَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا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 وَرِئَاءُ الناس وَيَأْمُرُهُمْ صدقون على سبيل الله والله بما يعملون محيق وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا خالد لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان نقص على عقيبه وقال إني بريء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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ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 ثم يقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتقون فإنما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإنما تخافن من القون خيانة فبذ إليهم فَادْخُلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 دعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أن ما في الأرض جميعا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون فَالْفَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفًا فَإِيَكُم مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ وَإِيَكُم مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض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 النبي يقول لمن في أيديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبهم يُعطيكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا منا أخذ منكم ويؤفي لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانه فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَصِينٌ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 وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ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 إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصوك شيئا ثم لم ينقصوك شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإذ تقوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم بلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركيين عهد عند الله وعد رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند فدا المسجد الحرام فما استقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وان يظهروا عليكم لا يرتقبوا فيكم الا هو ولا بما يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما نكثوا ايماانهم وهم بإخراج, باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مروا اتخشونهم فالله احق ان تخشوا كنتم مؤمنين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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا ولم ولم مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ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 ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحان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 الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آذاؤكم وأبناؤكم وأنكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكين توضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن اللَّهُ عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 اللّه ليعبدوه إلها واحدا لا إله إلا هوسبحانه لا إله إلا هوسبحانه عما يشترون يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كلها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق، بالهداوة دين ليظهره على الدين كله، ليظهره الدين كله ولو كرهه المشركون. يا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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لألفوسكم فذوحو ما كنتم تكنزون إن عدَّة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله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 أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوما غيركم ويستبدل القوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصر الله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 هو عزيز حكيم إن فروا خفافوس قالوا وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم في سبيل الله داركم خير لكم إنكم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفر قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعودت عليهم الشقى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابه قلوبهم ورتابه قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَّقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعطَوْا مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والخارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ قُلْ ادَّعُوا اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُّعَذِّبْ طَائِفَةً بأنهم كَانُوا مُجْرِمِينَ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 ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعت بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الفاسرون فلم يأتهم نبيٌّ الذين من قبرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلّ ماهم فما كان الله ليظلّ ماهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغض عليهم ومؤاهم جهنم وبكس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنى ومنهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم مَن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فأعقبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ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 والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إذ تستغفر لهم سبعين مرة إذ تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين 122-فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْتَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا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 وتعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما يوفقون.